ربنا دعنا ما خلق هذا باطلا صبحنا صبحنا فقمنا عذابا ربنا ان عذاب من تدخلنا وقد اخذنا وما للظالمين من فوض What's now? كَنَ الْأَوْنَكَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ مَاتُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ أَرْضِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا نُكَفِّرُ عَنْهُمْ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار توادا من عند الله تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مقواهم جهنم وبئس المياد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم I uh -huh. uh -huh. uh -huh. لَهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لله لا الله سريع الحساب يا